119. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 110. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 ان انس ي ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قالنا قال انه مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذالكا ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل من يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا